الله أكبر, الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد ألا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 رسول الله حيا على الصلاة حيا على الصلاة حي, حي على الفلاح حي, حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر La ilaha